فَبِئْمَانٍ نَقضُوا ميثاقَهُمْ وَكُفِرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَقُتِلُوا فِي مُلْقًى أَمْ بِغَيْرِ حِينٍ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَنْ يُؤْمِنُوا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ مَا لَمْ يَكُن لَّهُ مِن عِلْمٍ إِلَّا تَخْمِينٌ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُؤْتِيَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا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 وأخذهم الربا وقدنوه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتذنا للكافرين منكم عذابا أليم لكن في وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا சி நசில லீமீன் குணுன மீன் விமிக்கூ وَالْمُقِيمِينَ صَلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا كَبِيرًا